الله الى توحيده فهذه النظر الى ايات الله للأسف بطلة او قليلة وانما كثرة نظرهم الى ماذا كثرة نظرهم الى الايات الشرعية الداعية الى توحيد الله في الهيته فهم يسليمين في قوية التوحيد وان يصيبهم البعض كما يصيب بعض البشر او كما يصيب البشر ولكنهم لهم لقلة نظرهم إلى آيات الله الكونية والتفكر بها واهتمام بها الدال على توحيد الربوبية فإن الأمر قد ثابه بعض الشراء هذه النقطة انتبهنا لها فلذلك إخواني إن توحيد الله عز وجل ربوبيته إن كان حقا وصوابا في قلب المرء فإنه بعد ذلك يعلم يقينا أنه لا يستحق الإلهية إلا من استحقه الربوبية لكن فإنه, فإنه لا يستحق إلهية أي عبادة لا يستحق العبادة إلا من كان ربا على الحقيقة أما الأحباب الضاطرة فلا يقيمة لهم الآن أعيد أكرر لنختار أهميتها الشب بما أن نأتي في أسماء ضد الآن التوحيد تما رأينا انتهينا من هذه حتى وحده التوحيد الله عز وجل في نصوص توحيد الله في الغلاء والبراءه وراينا توحيد الله عز وجل في القضاء والتشريع فضده ما ذا الشرك لما اما واحد واما اثنين ثلاثة فأشرك معه واضح الان هذا التوحيد هو الشرك فتوحيد النصوص والولاء والبراء والقضاء والتشريع وماذا والقربوبية والأسماء والتفاق يقابله إما شرك النسك يقابله الشرك يقابله الشرك النسك مقابله شرك الولاء والبراء وكلها ماذا؟ كلها أعمال الإنسان إما لسان وإما جوارح بمعنى الآن النسك اللي نقف فبلقنا شرك الولاء والبراء شرك يقابلها شرك القضاء والتشريق الربوبية شرك الربوبية وأخيرا شرك الأسماء والصفاء الآن النسك بأي جوارح يقوم بها بهالإنسان أي جوارح بكل شيء هناك نسك متعلق بالقلب وهناك نسك متعلق بماذا؟ باللسان نسل القلب ما هو من نسك القلب؟ التوكل خوف الرجاء محبة الله محبة النجيز صلى الله عليه وسلم هذا كل نسك الآن نسك اللسان لا إله إلا الله الدعاء التسبيح الله وهكذا كده نسك الآن الجوارح السنه الحج البدنيه طيب الان العطاء لا لاط والصدقه طيب الان الولاء والبراء الان الولاء والبراء دين زي دي ما يقوم وقطف الذكر والنسيان والجوز نفس الشيء الولاء والبراء يقوم بالقلب بمحبه المؤمنين بغض الكافرين بتمني الخير للمسلمين بتولى بتخمل بالقلب يقوم بالقلب كل كل واحده من هذه تقوم بما تقود بك بجميع جميعي هناك مي أعمال نسك في اللسان أعمال نسك للقلب أعمال نسك للجوال أعمال نسك للجوال وهناك وراء والبراء لسانا جاهد المشركين بأل سنتكم كذلك بقلبه وبيده يحب المؤمنين يدفع عنهم و بلسانه و يرغب و يدعونهم كذلك القضاء التشريع في القلب ماذا هذا القضاء التشريع؟ هل هناك احكام للقلب سبحان الله من احكام القلب؟ من احكام المتعلقة قضاء وتشريع للقلب ما هو الرضا لانقياد لله عز وجل الرضا القبول امر الله عز وجل جاءت الان قال لك ان عليك ان تقتل والدتك في المعركة اذا كان يصف المشركين قضاء هذا قضاء وتشريع وهكذا تشريع, هن تشريع, هن تشريع هن وتشريع وهكذا. للنسان هنالك تشريعات للنسان وهنا هنالك قضاء وتشريع من جواله وهكذا حركة للنسان هي قلبه هل هناك توحيد لله في قلبه الغربوبيه اين ؟ في قلبه وكذلك عبد الثانيه ويكن ليس هناك جوارح لانها ليست اعنار وهذه ليست اعنار جوارح والاسماء الاستفاد في قلبه ان يمتسدها وان يعتقدها وان يعرفها وان ويقولها بالسانيه في مقابل ذلك, في ذلك هناك شرك النسك وهو شرك يتم بالقلب وشرك يتم باللسان وشرك يتم بالجوار وعليه ملقي لها كل الناس أنا من المساكين كما قلنا من توحيد النسك من توحيد النسك المتعلق به القلب ماذا قلنا محبة الله من شرك النسك عدم محبة الله الخوف من الله من توحيد النسك على الخوف من الله مشك وآتى القذ لها المقابل لها من توحيد النسك على اللسان ماذا تسبيح الله من شرك يسر صد الله أن يقول الله فقير ونحن أهلين وهكذا وفي كل مسألة من المسائل التي هي متعلقة بهذا التوحيد ويقابلها كذلك ما هو ويقابلها كذلك الشرك بأي أدوات؟ هل فقط أدوات؟ كما أن التوحيد أدواته بالثلاث أدوات التوحيد؟ لماذا؟ بالقلب والنسان والجوار كذلك الشرك ما هي أبياته وراقب لها القلب والنسان والجوارح فإن هذه النقطة واحدة واحدة نقطة نقطة كم بقية من الوقت؟ متى؟ إذن نقطة ضررية إذن رأينا رأينا التوحيد رأينا التوحيد الذي هو قاعة الله التوحيد ما هو؟ انتسال وامر الله عبودية الله طاعته حتى اخواني لما تثبت لله انت اسماء وصفات انت اطاعته هي طاعة في الحقيقة لما انت اثبت له حقانية الخالق انه هو الخالق الوحيد وانه راضيك الوحيد وانت ماذا انتسلت عمره فهي طبيعي انتسال ومن هنا فان العبادة شامل الجميع على الحقيقة لكن هذه التفريقات من اجل ان نبين لما دخل في الدخل في الدخل في انت عقائد المسلمة فالنهاية الأدوات الأدوات التي يمتثل بها المرء أمر الله اللي هو أمر الله ما هو قاعدك له إيمانك به ما هي ثلاث في النهاية الإيمان ما هو الإيمان قول القلب وعمل وثانيا قول بسلام ثالثا ما هو عمل الجوارح هو وانتثال أمر الله في النسوط انتثال أمره هكذا. فالإيمان هو قول القلب وعمل قول الزساب وعمل الجوارح ضد الإيمان ما هو التمقرأ ضد التوحيد ما هو الشكل ما هو ضد الإيمان القفر ضد الإيمان ما هو الكفر؟ فالكفر قول القلب وعمل وقول الإنسان وعمل الجوال فما كان إيمانا بالله يقبل هذه وما كان كفرا بالله بهذه فعمل الإنسان أي عمل يقوم به الإنسان يا إيمان يقوم أي عمل حتى نومك حتى طيامك حتى سياقتك حتى مشيت في الشوارع حتى حركت مظهرك وعينك حتى ان تسمع ولا تسمع الا ايمان و ايمان واضحة ان يقول الا ايمان كانت عبودية لله طاعة لله مقصود بها رضا الله فهو ماذا؟ اذا كانت بلد انتزالة من الله معصية ولم تفعل معصية لا يقصد بها الطاعة الا عند البدع ولا هكذا ولم يقصد بها هذا دي الله فهي ماذا؟ فاللسان لا يمكن إلا أن يكون في حالة من الحالات إما مؤمن وإما كافر جاي أدوات بالقلب واللسان الجوارح إذن الرجل يؤمن بماذا؟ بقلبه ويؤمن بلسانه ويؤمن بجوارحه ويكفر بقلبه ويكفر بلسانه ويكفر, بلسانه ويكفر بجوارحه كما أنه يؤمن بهذا فهو يكفر هذا من الذكر في بعض كتب السلف الإيمان قول وعمل لكن بعد مبصر يقول هكذا قال الإيمان قول قول وعمل ونية وسلم كل لو قالوا أنت إيمان هو الإنسان لكان صحيح لانو الانسان بحركته الى البشر قلب لسان الآمان هو twenty is the result الانسان حين ينتسل امر الله في فل borrow d�mpfen what you say this is the artifact of the자는 that won't go down لكن هذه لماذا مشاعات لاني في ناس قالوا انتثال امر الله فقط في القلب boil tranquil قالوا لا امتثال امر الله بالقلب واللسان وبالهم وقال لا ان كتاب امر الله باللسان فقط وهكذا فهذه التحديدات تفصيلات لنا في الرد على من يحدث بدعه فقالوا قول وعمل فظن بعض من لا علم له انها لا تشمل القلب لانهم لا يفهموا ان قول اللسان وعمل الجوارح لكن القلب ما هي فقال علماؤنا لا يزيدوا بصفه كونيه عامل القلب فوضعوا وضعوا أربضهم. اي قول وعمل ولي اي قول, قول لا لابد ان يكون منتجل فيه امر الله الذي بلغه رسول الله اذا لابد من القيد السنة ويحطي سنته. اذا قول وعمل ولي سنة حتى ما يقال له مجال جميع حركات الانسان مقتضية بماذا بالسنة. اذا اذا صليت فانت قد امنت. واذا تركت الصلاة فانت قد تفقت. اذا صدق فأنت قد امنت واذا كذبت فأنت قد تخص الى غبات بصرك عن المحارم فأنت قد امنت واذا نظرت الى ما حرم الله فهذا فأنت قد تفص واذا سمعت الهدى فأنت قد تفص واذا سمعت القرآن فأنت قد امنت اذا مشيت الى طاعة الله للمزل فأنت قد امنت واذا نشيت للزنى فأنت قد تفص فكل طاعة لله إيمان وكل معصية لله كفر انتهينا لهذه الحبولية واضح الكلام واضح ويكفي هنا وزاكم الله خير وبرك الله فيكم من حضر معنا إلى هنا سيخرج من الخوارج فضروا تحضروا كذا جزاكم الله خير وبرك الله وفيكم نعم استنى استنى هو ده اللي انا بقوله نعم ايه يا استاذ انت رفض خطوط راسك تنيس يا امر ليا كده هو راكب ادم مش كره شفت ده مش حكم حكم الحاكمية هي الالوحية أعطى لماذا انت, لما انت درته لماذا لما صليت وأنه حتم عليك بأن يصلي الحتم والله الحاكمية هي الورادوحية لكن حبارة سيد عليه ورحمة الله والحاكمية هي خصير خصائص الالوحية الحقيقة لا الحاكمية هي الالهية الحاكمية لماذا أنت توذه الرب لماذا لماذا إنه حكم عليه لأنه حكم عليه، لكن هذه التفصيلات هو كان يتحدث عن الحاكمية بأي مفهوم ؟ على الله ما الله من مر لا كان يتحدث عن الحاكمية بمفهوم القضاء والتشريع يعني حكم الله في قضاء الناس وفي تشريعاتهم فكان يتحدث عليه الرحمه الله عن الحاكمية بهذا المفهوم كما نحن تحدثنا الآن عن الألوهية من فرد عن الربوية وإنها هي متضمنة لها فهذه التفصيلات عبارات سنتكلم عنها بالتفصيل قادما فالحاكمية هي عند فكر السيد عليه ورحمة الله بنفهوم القضاء والتشريع حاكمية الله في حكم البشر وإعمالهم في قضائهم وماذا؟ طاعتهم لكن هذا فقط نبه عليه كما, كما ترى أن العلم يحدث من الألفاظ الشرعية ما بها على من على البدئيين او على ما ضاع من مفاهيم الشرع يحدثوا عبارة يحدثوا عبارة لتذل على المعنى ما ترد عليه. فسيد لماذا قال بهذا النظر الذي يكون عند الاوائل لان هذا النظر ما صار من جين الله عند الناس ولا تسأل من عبوديتهم بالله وصارت طبيعة القبائل والتشريع لا تشكل ايمانا وكفرا ولا تشكل عبادة ومعصية عند الناس وهذا اخواني فطال هذه العبارة الحاكمية ليود على من يرى ان الله نيسو قائما بهذا الشيء او ليحيي امرا كاسا للناس التنبه عليه في هذا العصر المتخلف ووصل امر التخلف ان رجل مؤلف كتاب يقول نرضي الحاكمية لفظ بجأي وانه في خلطه بقاطل ما لما اسمح الكلام ما اسمح اعرض يعني كما الي يقول الدنيا ليس وال في ربيعة النهار ما نأنثى qui عماره لأن كل العبارات التي نقولها الآن هي عبارات لم تكن عند السلس لا تولي قزم الطب وال من موجود عند الصحابه أعطوه عبارة للصحابة في توحيد القزم الطلب أعطوه عبارة للسلس فيها توحيد الأوليهية وتوحيد الربوهية راح يقول لي قائد نعم موجود banit زاء ده ، الله محمد رفل اي توحيد الأوليهية والله نعمٓ والله توحيد الحاكمي من تونه الحكم وإن إلا لله إلا كانت تفقى وعاكدة فأنتم لكن الناس ما تنسل لما ينتمس حبك للشيء وأنه يصل لأنه سيئة قطب مش شيء من السعودية مش طاعة لو ترى من السعودية بس الشيء طورا بالمربو وصالب حقي يعني هذه الإنة ولا تقول روك الله عن إشيء زيء بدا سنتكلم أما أستطيع أن أتكلم, أنا أتكلم أنا هذا الجهل الفاضح والغبي لكن هذا الزمن الكلام لم يبقى بالكلام قيمة الرجل ورمطابع ورمطابع أو والله والله فهذا الرجل يكفر والرجل والمقابع تجد يكفر والمقابع تخرج والله والحمد لله فهذا القلق سناتي قليلا قليلا سؤال خارجي خارجي نغطف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> نسألك علمه النافع ورزقا واسعا وشفاعا من كل ذا نعود بك من فتنة القول والعمل كما رأيتم البارحة أن التوحيد يقسم عندنا إلى قسمين هو توحيد الله هو توحيد الله بأفعالنا التوحيد العخر توحيد الله بأفعاله هذا أفعالنا ما هي أفعالنا ماذا تفعل أنت؟ علاقتك مع الناس علاقتك مع الله علاقتك بقضاياك وتشريعك بجميع أفعالك إذا أفعالنا رأينا أنها من من تتعامل معه رأيناها نصب ولا وبراء قبر وتشريه، <تصفيق> والله سبحانه وتعالى أفعاله التي هي أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، فمختص به لنفسه سبحانه كالخلق والرزق والإحياء والإيمان والتصرف وغيرها. <تصفيق> الآن أفعالنا ما هي أدواتها قلنا ما هي أدوات أفعالنا كيف نعمل الرقان انتبهوا، ستكتشفوا أن هناك عبارة منتشرة حتى عند أهل السنة والجماعة لا نرتضيها لا نرتد على الرغم من انتشارهم. الآن سأكشف لكم عنها. إذا أفعالنا هذه أدواتها إما القلب وإما اللسان وإما الجوارح. وقد تجتمع السلاثة مجتمعا في عمل من الأعمال يعني العمل أن يكون بدنيا ماليا قلبيا وهكذا انتهينا إلى هذه النقطة وقلنا أن كل طاعة كل أمر من أوامر الله ينبغي أن يكون القصد منه أمره واحد كل شئ أنت تفعله فعلته لما؟ لأمر الله السبب هو أمر الله وثانيا طبقته لأمر الله وقصدت به رضا الله واضح ثانيا ربيع نيتك وقصدك لله هو تطبيق لأمر الله انتثاب وهذا انتثاب للأمر ثانيا النية لله عز وجل قصد الأمر لله هكذا هو الأخص يدخل هذا عمل أنت عندما أنت تاجرت عندما تاجرت أنت قد لا تقصد يعني قد يقول قائل أنا التاجر كيف أقصد أني أرضي الله عز وجل هذا كلام بالنسبة لنا نحن المسلمين واضح فلولا أمر الله بالتجارة لما تاجر ولذلك أنت تتاجر بالتجارة المأذون بها وتترك التجارة المنهية عنها وأنت بتجارتك تتقوى على طاعة الله وتقصد به سد الفاقة وتقصد به أن لا تتكفف الناس ولا تسألهم لمعصية الله عز وجل في سؤال الناس وغير ذلك هذه السورة أوصلتنا إلى وضع معين هذا الوضع أدى بنا أن أوامر الله كثيرة فكل أمر هو توحيد وكل أمر هو إيمان كل أمر هو توحيد وكل أمر هو إيمان ما دام أنك امتثلت فيه أمر الله وقصدت فيه رضا الله قصدت فيه ماذا رضا الله وكل أمر طبقت فيه أمر الله وامتثلت فيه أمر الله وقصدت فيه رضا الله فهو توحيد وإيمان وكل أمر لم تمتثل فيه أمر الله عز وجل ولا أو لم تقصد به رضا الله فهو كفر وشر هكذا وصلنا الى هذه القاعدة التي انتهينا منها غدا كل فعل أمس كيف قلت أمس كل فعل أو قول أو نية سعرها المر امتثارا لله رضاء الله تهيأ ما هي هل هي هل هي ثمرة من الإيمان دل ع الإيمان ولا هي بداية إيمان لما تقول سبحان الله لأنك امتثلت أمر الله وقصد بها أن يرضى عنك الرب هذا الإيمان إيمان وليس هو دال على وجود الإيمان في القلب ولا ثمر من ثمرات الإيمان في وضع معين وحالة معين هو بذاته إيمان فهي إيمان وكذلك العبس كل فعل أو قول أو نية فعلى المر على خلاف أمر الله لا يقصد بها رضا الله فهي قفر هذه القاعدة يجب أن يستمر وإذا لم نفهم هذه القاعدة بعد ذلك مصيبة كبيرة علينا سندخل في أهل البدع ونصبح جزءا منهم القضية التي أريد أن ننبه عليها هذه ربما لا نأخذ دورة في قضية شرحنا لأسماء الله وصفاته لأنها تحتاج إلى دورة مستقلة قد تأخذ أسبوعين أو ثفاثة لكن إخواني جميع الأوامع انتبهوا هناك توحيد لله بماذا أفعالنا ما هي قلنا هي أوامر لله أوامر أفعالنا أوامر لله هذه الأوامر هي مقتضى أسماء الله وصفاته هي مقتضى أسماء الله وصفاته كيف هذه العبارة إذا فهمنا هذا السر عرفنا كيف يفتف يفرز سبحان الله عنه. هذا إله عظيم يحبنا والله يريد من الخير لأنه حجبه عنا لكانت مصيبة الله يحب عباده فسبحانه وتعالى عرفنا بأسمائه وصفاته من خلال أوامره لنتعامل مع الله من خلال أوامره فكل عمل من أعمالنا التي هي أوامر لله التي هي من الإيمان هي مقتضى صفة من صفات الله عز وجل. أضرب لكم أمثلة. ثم ثم الأو الأوامر ثم كذلك كل خلق لله إحنا تكلمنا ما لنا داخل داخل في قضية الخلق. نحن هم نسل الإيمان داخل في ماذا؟ الأوامر. نحن في الأوامر. في الخلق ما لنا ماذا؟ لأن ليس, ليس خلقنا هو خلق الله وكذلك كل ما ترى من مخلوقات الله هو مختبى صفات الله وأسماعه نشرح العبارة ماذا يريد الله منه ماذا يريد؟ كيف تكون علاقتك مع الله <تصفيق> ورحم الله بن القيه فقط أحسن تفصيلها وبيانها خاصة في كتابه بداء الفوائد وخاصة المتارج السالكين وبقية كتبه والحكمة والتعليف في أفعال الله عز وجل الان هناك امر لله لنقل ماذا اي امر اعطينا الله أمر من اوامر نحن الاستغفار هذا امر من اوامر الله ان تستغفر الله عز وجل هذا تعامل مع اي صفة من صفات الله فلولا وجود الصفه ما وجد الأمر فالأمر هذا تعريف لنا من خلال ممارستك وأعمالك للتعامل مع هذه الصفه من صفات الله فالله شرع لنا الاستبصار لأنه لأنه ربما فهي مقتضى صفة من صفات الله الجهاد الجهاد مختطى صفة المنتقد اي من اوامر الله الصلاة الله اخواني انا احب هذا الاسم وارى ان كل اوامر الله ترجع الى هذا الاسم وهو المتكبر الى هذا الاسم على الرغم ان بقية الاسماء والصفات فيها المظاهر كذلك لكن انظروا إلى صفة متكبر لو تكبره يقول صلى الله عليه وسلم العزة الحديث القدسي العزة إذاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيه ما عذبته والإذار بما يستر في الأسفل والرداء بما يستر في الأعلى ويكون الذي يسترف الأعلى دائما أعظم شأنه وأفضل حالا لأنه يكون الممثل لهذا الذي تلتقي به فماذا هو الأمر الذي رداء الله ما هو كبرياء العزة إزاري والكبرياء رداء فمظهر الرب عز وجل يظهر بالتكبر الله متكبر يريد منك أن تصلي له. الله متكبر يريد لك وتمرغ وجهك في الترع الله متكبر يريد منك أن تعبده وتخاف منه الله متكبر يريد منك أن تمتتل أمره أصلا لا يظهر أمر حبوديتك أن تكون عبدا إلا بمظهر التكبر لله مت... ولكن متكبر مش تنفخ تنفخ المتكبرين حاشا وكلها المتكبر ينبغي ان يكون ان كان تكبره حقيقيا يبغي ان يكون غنيا وخناه ذاتي خناه ذاتي وليس وليس مكتسبا والمتكبر ينبغي ان يكون ماذا يكون قويا وقوةه ذاتية والمتكبر ينبغي ان يكون عزيزا والمتكبر ينبغي ان يكون قدوسا فهذا الدسم الإخواني ما أعظمه لو تفكرنا إذن لا أريد أن أستطرد في هذه النقطة إذن أوامر الله عز وجل من أجل أن تعرفنا بما أو أجل تعرفنا بأسمائه وصفاته ثم هي مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته في تشريعه فبهذا لما أنت تسجد أنت تتعامل مع أسماء حقيقية وصفات حقيقية لله تتعامل معه بها فإذا عصل مر رب دل على ماذا دل على أن هذه الأسماء والصفات لم تترسخ في قلب المرء ولم يستشعرها كما هي لمن سان يذني نسي أن الله يرى أن الله يرى ونسي أن الله يسمع ونسيا مخافة الله ونسيا خيرة الله أن الله يغاف فنسي هذه الأسماء والصفات إذا هو جاهلا ربه فكلما عرف الإنسان ربه كلما كلما تعرف بالصفة من صفات الله ينبغي أن يتعامل مع هذه الصفة كيف يتعامل مع هذه الصفة بوضبط راعي الأم فيبحث ولذلك من هنا أستطيع أن أقول أن كثيرا من الصحابة كان يكتشف بعض الأوامر قبل نزولها لأنه يعرف ربهم فالقضية أن الصحابي يعرف الله فيقول أن الله كذا هذا من من مستلزمات صفات الله أن يقول التشريع كذا ولذلك وافق عمر ربه في كثير القضايا لنا ما هو السبب؟ يعرف الله الله مثلا عندما قال نساء المسلمين عليهن أن ينسكرن في قوتهم ما يخرجن وأن ينبغي أن ينزل الحجاب ولا يجلسون ما هو الدافع له الحقيق معرفته لرب ويقول لو أنزل الله كذا طيب قد يقول هذه المسألة معقولة انظروا إلى الشفافية انظروا إلى شفافية القلوب في التعامل مع الله إلى أدران راحت فالقلب فترة والفترة هو أصل الخلقة وهو أصل القضية التعامل من غير غبش فالقضية معروفة لدي كيف يكتشف عمر؟ انظروا إلى هذا الحالة ولكن لو كان نبياً بعد إذا كان عمر ومحدث وملهم رضي الله تعالى عنه ويقول يا رسول الله هل اتخذت من مقام إبراهيم مصنى؟ هذه قدرة حجيبة يعني بلاش أنا حقيقة يعني الصحابة أغماء لما عبدوا الله لكن كذلك عظماء بقلوبهم عظماء بعقولهم أن هذا الصحابي استطاع ما تستطيع أن تضعه في فيزياء أو كينيا أنه نظر فقلبه علم أن مقام إبراهيم مقام عظيم والمقام العظيم ينبغي أن تكون فيه عبادة لأنه لا يجوز المر لماذا لماذا شرعت العبادات في أماكن مخصوصة لماذا؟ لأن هذه الأماكن عظيمة المسجد الأقصى عظيم المسجد الحرام عظيم المسجد النبوي عظيم فشبعت فيه الحبادات رمضان عظيم عند الله فشرعت فيه السير الآن مقام إبراهيم كيف استشعر عمر عظمة هذا المكان فينبغي أن يكون عظمة هذا المكان القدرية توافق أمرا تشريعيا يعني أنتم سهيتون يعني كيف كيف رأى كيف هذا القلب عجيب عجيب عندما ينور بنور الله ولذلك كثير من الصحابة أفتوا بفتاوى وأمور من قبل الاجتهاد والرأي ثم كانت هذه التشريعات أو هذه الأقوال والفتاوى موافقة قبل أن يسمعوا كلام الله موافقة حقا بما عليه حكم الله جاءوا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا لهم ما الكلالة يا أبا بكر؟ في القرآن ما هي الكلالة؟ قال ما سمعت فيها أمراً لكن الأظنها ما خل الولد والولد يعني من مات ورسل له والد ورسل له ولد هذا اللبذة فيه حديث الرسول لا هذا الصور هذا اللبذة فيه حديث الرسول لا إضاعة الكلالة ما خل الولد والولد ومن هنا يدلنا على شيء آخر أن العالم ليس فقط ما يحتاج إليه من منطق أرصي ليتشف النص يفيد كذا واللغض بالمعنى يفيد كذا لا بد من حالة أخرى تكون موافقة له هو من اختار علاقته مع الله ومعرفته بالله والمعرفة بتطبيق نوامر وترجف مع حقه فكلما كان المرء قريبا من الله حبيبا إلى الله كلما هو فهم على الله لو جاء إلينا الحكم هو يفهم عن الله عزيز أنه ما يريد بهذا ماذا يريد لأنه يعرفه لأنه ماذا يعرف ربه الآن لو أنا عرفتك تمام المعرفة ولده المثل الأعلى من خلال إيشتي معك 20 سنة 30 سنة وأنا أنام وأنتقل معك وكذا لو أنت لو جاءني رجل وقال لي فلان الذي اجتمعه معه ثلاثين أربعين في ولدى المفضل العالم ما هو مزاجه في القضية الفلانية يستطيع أن يقول أو لا يستطيع حتى حتى لو هذه القضية لم تطرح لكنه يعرف شخصية هذا الرجل ومزاجه كيف يتعامل مع مثل هذه القضية مثلا الرجل يحب النساء فهو يقول هو يعرف أنه يحب النساء يحب الطعام الفلاني يحب الألوان الفلانية يحب السفر فمعرفته فكلما زاد الإنسان معرفته بالله كلما كان أقرب إلى معرفة الله فهمنا هذه القضية أنها أوامر الله التي هي فعلنا ينبغي أن تكون أي ارتباطها؟ بالأسماء والصفات ومن هنا قضية الأسماء والصفات أثرها النفسي على العبد فإذا جهل المرء الأسماء والصفات أو صفات الله أو أولها وحملها على غير حقيقتها ما هو مظهر أبوديته لله؟ مظهر جامد، مظهر نفسية المرء الذي يتعامل مع صفات الله في كل أمر يتعامل مع من صفات الله هذا إنسان حي يتعامل مع الله. هنا رأينا التشريع هو من أين خرج التشريع؟ مظهر من مظاهر صفات الله عز وجل. إذن نتكلم الآن عن ماذا؟ عن تكوين. هل التكوين مظهر من مظاهر أسماء الله كالتشريع سبحان الله ما يوجد خلق لله عز وجل إلا وهو مظهر من مظاهر خلق صفات الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الصفات ما ظهرت هذه المظاهر الكوهية وهذا خلق الكوهية أمثلة مثلا هذا التعدد هذا التعدد شكلي وشكله هذا التعدد هل هو مظهر من مظاهر اسمه الله قدرته فالقادر هو الذي ينوع ثم هو ماذا له حكمة حكمته سبحانه وتعالى هذا قضية الأب والابن وهذا التسلسل الخلقي بهذا أليس هو مظهر من مظاهر اسمه الله عز وجل وحكمته وقدرته وعزته الآن لماذا أنت قد يكون قائم ما هو الحاجة أن نتخرج من الفضلات يعني هذا مظهر متقذز كان ينبغي هذا أن لا يكون من الحكمة لأنه لا يرى الحكمة إلا موافق عقل إبليس فهل ضعفك أنت وقذارتك أنت وجهلك أنت فيها مظهر من مظاهر اسماء الله لماذا؟ لولا هذا ما عرفت أن الله عظيم فمن قدار معرفتك لعدك تعرف قوة ربك وبمقدار معرفتك ل... ل... لقدارتك تعرف قدوسية الله قدوس هو من التنس والنقاية وبمقدار ذلتك تعرف حزة الله هذا الجبال هذا كلها مرخص فالأجل هذا التشريع مظهر من مظاهر أسماء الله والتكوين مظهر من مظاهر أسماء الله عز وجل ومن هنا موافقة التشريع للتكوير هذا معنى اسمه الحق هذا معنى الحق ما هو الحق موافقة الشيء على ما هو عليه فلما قال الله أنا أعقيتكم التشريع الحق الموافق لما لخلقه الذي هو مصدره من مصدره الحق الذي لا يأتي للباقر في دين فليصبح المسلم بهذا محتجيا وبهذا عاطلا ونريد أن ننبه أن من لم يعرف هذه القضية ولم يصبح في عبادته لله قريبا إلى الله وذلك ترى كلما كان كان عند السلف هذه قضية واضحة كلما كان الرجل عبدا لله وقريبا إلى الله كلما كان أعلم من غيره الآن أبو بكر لماذا أعلم من عمر هل أبو بكر أعلم من أعلم بالله من عمر الخطاب نعم أعلم بالله من عمر الخطاب ولذلك كانت المشاكل التي تتم خصومات بين أبي بكر وعمر من كان أقرب فيها من الحال أبو بكر من قضية الردة عمر يفهم هذه القضية إن أبو بكر أقرب إلى الله منهم فهو أكثر معرفته بحكم الله ومراد الله في هذه المسألة منه ولذلك جعله اطمئنانا قلب أبي بكر حجة شرعية هذا هل... نحن لا نقوله في أصول الفقه. <تصفيق> لا أصول الفقه لا تذكر لنا ومن أدلة الحكم الشرعي يصمناه في قلب أبي بكر لكن حقيقة الآن سأذكر لكم مذكور في كتب أصول الفقه. ما هو من أين جئت بهذا الكلام قال ماذا قال أمار ماذا قال أمار فما رأيت فما رأيت فما رأيت حتى شرح الله صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. اقتال المتدين. قال عين لما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. فهلكنان القلب. النير دليل شرعي. ذكرها العلماء الحقيقة لكن كتب الأصول تخلو من هذا قالها العلماء إن اطمئنان القلب لا يعمل به إلا بعد تبار بالأذلة في نفس الفقير ولا يستطيع أن يرى نصه لأنه الأصل النص الأصل النص اطمئن قلبك ولم تطمئن الأصل النص وعليك أن تتهن نفسك مقابل وضوح النص لأن القلب قليهتك فالأصل وضوح النص فإذا تضاربت الأدلة ولم تهتدف جاز لك أن تعمل بإطمئنان قلبك لأنك لا تنزل به الآخر يعني بتقول الذي حما يقول إطمئنان لما تتضارب الأدلة ولا تستطيع أن تخرج منها بمخرج حكم شرعي تخرج لأن هذا أقرب إلى مراد الله أقرب إلى مراد الله وهذا أقرب إلى تشريع الله يعني كأنه أقرب إلى ما يحبه الله أقرب إلى ما يريده الله عد وجل فتعمل به ولكن لا تلزم به الآخرين لأن هذا لا يلزم به أحد على أحد فهمتم إخوان هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها والكلام فيها كثير عند علمائنا كلام رائع خاصة ابن القيم خاصة ابن القيم بيتكم تقرأوا كتبه ووجد أحد إخواننا قد استفاد منها في تأريف كتاب لأمر لا مجال الآن التقصير فيه هناك أخف اسمه فتح سرور أول له كتاب اسمه قدر الدعوة قدر الدعوة هذا له أربع كتب الحقيقة قرأت منها ثلاثة من أروع الكتب منبه عليها ونبه إخوان لقراءتها الكتاب الأول قدر الدعوة فتكلم في البداية ناقلا فقط ناقلا كلام قيم فتستطيع أن تراجعها وتجد تفسير كامل لهذه القضية وكتاب له أخر سمو حكمة الدعوة وهو كتاب كذلك رائع جدا وكتاب آخر اسمه أصحاب الأخدوط وكذلك كتاب رائع جدا لو كتاب آخر لم أطلع على غباب وهو كتاب عندما ترعى الزئاب الغنى نحن نتابع قضية الإيمان لدينا فهم يا إخوان الكلام الآن جزاكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. <تصفيق> مسألة علماء عن رسل ما عن وشفاء من كذاء نعوذ بك من فتنة القول والعمل. كما رأيتم البارح إخواني أن التوحيد يقسم عندنا إلى قسمين هو توحيد الله أولا توحيد الله في أفعالنا. توحيد العخر توحيد الله بأفعاله هذا أفعالنا ما هي أفعالنا ماذا تفعل أنت بعلاقتك مع الناس وعلاقتك مع الله وعلاقتك بقضاياك وتشريعك بجميع أفعالك إذن أفعالنا رأينا أنها من جهة من تتعامل معه رأيناها ولا وضراء والتشريع والله سبحانه وتعالى أفعاله التي هي أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى ومختص به بنفسه سبحانه كالخلق والرزق والإحياء والإماسة والتصرف وغيرها والتصرف الآن أفعالنا ما هي أدواتها قلنا ما هي أدوات أفعالنا كيف أن <تسأل> الوقال انتبهوا ستكتشفوا أن هناك عبارة منتشرة حتى عند السننة والجماعة لا نرطضيها لا نر على الرغم من انتشارها الآن سأكشف لكم عنها إذا أفعالنا هذه أدواتها إنما القلب وإنما اللسان وإنما الجوارح وقد تجتمع الثلاثة مجتمعة في عمل من الأعمال لعمل أن يكون بدنياً مالياً قلبياً وهذا كبيراً انتهينا إلى هذه النقطة وقلنا أن كل طاعة كل أمر من أوامر الله ينبغي أن يكون القصد منه أمر واحد كل فعل أنت تفعله فعلته لما؟ لأمر الله السبب هو أمر الله وثانيا طبقته لأمر الله وقصدت به رضا الله واضح ثانيا ربي ميتوا وقصدوا لله هو تطبيق لأمر الله امتثال وهذه امتثال للأمر